يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار، والربانيون والأحبار بمستحفظين كتاب الله وكانوا بمستحفظين كتاب الله وكانوا عليه شهداء.